بصحيح السيرة النبوية كنا نتكلم في غزوة بدر نزول جبريل عليه السلام يوم بدر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 الملائكة ولا إلى المؤمنين أنفسهم ولا إلى أي حد ولكن ربنا أنزل للملائكة نعمة على المؤمنين تبشيرا لهم وإسعادا لقلوبهم وإطمعنا وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به ومن نصر إلا من عند الله العزيز الحكيم طبعا جبريل نفسه ينزل مش مهمة يعني يعني يعني مش مهمة يبقى في حد تاني بقى سيدنا جبريل كاف مش كده لما رأاه النبي صلى الله عليه وسلم يملأ ملأ السماء سيدنا جبريل لوحده ما خاف منه ولا قاعد على كرسي طيب ومن حديث أبي طلحة رضي الله عنه قال غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم بدر وهم مصطفين في الصفوف متربصين بالأعداء ليأمنوا شر الأعداء يعني حذرين من الأعداء غشيهم النعاس ربنا اللي أنزل عليهم النعاس مع أنه في الحرب يكون المقاتلين خائفين يكون المقاتلون خائفين ومع ذلك ربنا أنزل عليهم النعاس وإذ يغشيكم النعاس أمانة منه وَإِذْ يُغَشِيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً نِعْمَةً مِنْهُ وَرَحْمَةً وَفَضْلًا مِنْهُ سبحانه وتعالى و... و... وهم مصطفين يعني حذراً من الأعداء مش عيناموا هم بقتلوا يعني في مصافنا يوم بدر وهم بقتلوا ناموا مش عارف يعني و... ناموا وهم بقتلوا دي غريبة شوي كان عنده دليل عليها انا استبعدوا يعني انما يمكن يعني يمكن ربنا يعني يهزم الكفار من غير المقاتلين إما يناموا ما يجرىش حال وقعدين ده سيدنا جبريل نازل معاه ملايكا إنما جبريل سيدنا جبريل لوحده يعني كتلة لوحده قال تعالى بصورة التحريم وانت ظاهر عليه فان الله هو مولاه شوف فقال ايه المخلوقات التانية اللي هتيجي بعد كده وجبريل الاول وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير شوف سيدنا جبريل جاي الاول يركوت للوحد اش كده أوه. وصالح المؤمنين والملائكة كل دول بعد ذلك ظهير ولكن ايه فإن الله ومولاه وهنا وقف يا ماهر لبقى علشان يظهر ايه ان كافر. مش كده ربنا يحميه ويحمي المؤمنين مش يعني المؤمنين اللي هيحموه يا أيها النبي حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين ده طبعا المعنى مش الآية عسن مصطفى يكون مع الختم وهذا المبدأ قتال الصف قرره الإسلام هنا طبعا يسوق هذا الحديث ليظهر قوله في مصافنا يوم باتر إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وهذا المبدأ قتال الصف قرره الإسلام وحث عليه في, قوله في قول الله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص فأسلوب القتال هذا الذي ذكره القرآن يعطي القائد القدرة الفائقة للسيطرة على الجند ولا أوافق على شيء مما قاله صف المعنى يؤف صف لا أقول بهذا الصف المعنوي والله أعلم يعني يعني خالص خالص القتال قد يحتاج إلى التصاف وقد يحتاج إلى التسلسل والتوالي وقد يحتاج إلى التفرق والامتشار والامتشار وقد يحتاج ولكن إذا احتاجنا إلى الاستفاف كان الاستفاف واستفافا حسنا وفيه الطاعة وفيه التماسك وفيه هذه معنى الاستفاف ان احنا كلنا زي الجسد الواحد وزي البنيان المرصوص يشد بعضه بعضا يبقى احنا كلنا حاجة واحدة يبقى نحمي بعض وننصر بعض ونساعد بعض وما فيش تخاذل ما فيش فرار ما فيش ضعف وكلل لا ويبقى كلنا مع بعض في طاعة الامير اللي هو امير المجموعة او رئيس الجيش او قائد الجيش وما فيش تفرق ما فيش واحد يقول لا الطريقة دي مش عجبان يعني هطلع لوحدي طلع لوحدك تروح فيه ما دي بقى ايه يعني كل اللي بيطلع لوحده في الدعوة ولا في الامر والناهي ولا في اي حاجة بيعمل مصيبة هناك بقى يعني القتل مش مش خساره فيه لان جهاده وقتاله لو طلع لوحده يخرب يخرب كله مش عاجبه طريقه الجيش يقوم طالع بقى لوحده يبقى يظهر الايه اسرار الكتيبه ويعني تبقى جدا ها هو يقتلوه, اه يقتلوه. اه يعني لا يعني طبعا ما يقتلوش الا لو حس ان ده هي هيضمر الجيش في عربية سد الطريق اللي كان حد راكن مش مظبوطي يخرج يشوف عربيته كان حد راكن بطريقة يعني ما يشواثق منها صف تاني ولا حاجة يحاول يفتح الطريق مش عندنا طيب على كل حال المقصود التماسك والترابط والتكاتف والطاعه واللين وعدم الانفصام وعدم الانفصال عدم التفرق ده المقصود الاسمن من الموضوع ها موجوده في <تصفيق> حاجه واحده مين اللي بيقول مع ربنا على الايه آية. طيب تسويه الصفوف وقصته وقصته مع سواد قصته مين مش عارف. النبي يقول قصته وكدة نشوف انا مش ما لحد ما نتأكد من حديث محمد بن علي ما انا ببدأ ازعل بقى فعلطش في كله ما هعمل ايه الادب ويقولوا الادب فضلوه على العلم <تصفيق> ولكن طبعا الأدب مع العلم ومن شروط قبول المتعلم من حديث محمد بن علي بن الحسين أبي جعفر الباقر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخطى بعرجون فأصاب به سوادى الانصاري فقال يا رسول الله اوجعتني ضربه يعني خبطه بال زي بيساوي الصفوف ولا حاجه فقال يا رسول الله اوجعتني هو طبعا صادق في هذا يعني خبطه وجعته بس يعني دي ما قرش حاجه ما توجع توجع ولكن لقى حيله عاوز ايه يأخذ حاجة كده من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقد بعثك الله بالحق والعدل فأقدني أعطيني القوة دي عن القصاص اللي نقتص فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه الشريف صلى الله عليه وسلم فقال استقد يا سعدك يا سواد قال فاعتنقه فقبل بطنه فقال ما حملك على هذا يا سواد قال يا رسول الله حضر ما ترى فأردت أن يكون آخر العهد بك أم يحس جلدي جلدك اللهم ألسقنا به يوم القيامة صلى الله عليه وسلم واسقنا بيده الشريف شربة هميئة لا نضمأ بعدها أبدا صلى الله عليه وسلم فداع له رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير وقال وقال له خيرا هو محطوط نقطتين وله خيرا والظاهر ان له خيرا دي مش مقول القول انما قال له له متعلقه بقال وخيرا معنى المقول ما هوش المقول برضه انما وصف صفه المقول يعني طيب صلى الله النبي و اله ما فيش نقطتين اه تحذف النقطتين غلط يعني الظاهر كده والله أعلم إما إنه لو كان له يعني ما القول يبقى له خير يعني خير له إلا بقى كان فيه تقدير حاجات كتير محزوفة وده بعيد شوي ويبقى عريش القيادة النبوية يوم بدر طبعا هو قال إيه أقدني يعني أعطيني القواد القواد اللي هو القصاص وهو لا يريد هذا يعني إنما يريد طبعا يقول حضرة ما ترى معناه القتال القتال هو ممكن يموت يعني هو متصور أنه يستشهد أنه يموت في هذا اليوم فعاوز يبقى آخر حاجة يعني أنه يمس بشرته تمس بشرة النبي صلى الله عليه وسلم الشريفة بطبعا مس مودة ومس واتباع وكل المعاني الكويسة صلى الله عنه وآله وكان مباركا باركه الله عز وجل وكان كل جسمه وشعره وسنه وظفره وشعره حتى عرق وتفل وبول حتى كل مبارك صلى الله عليه وسلم وبركة جسمه معلومه من دين المسلمين بالضرورة لا ينكرها إلا خارج وقد حلق رأسه صلى الله عليه وسلم في الحج بحضور عشرات الالاف من الصحابة فاقتتلوا على شعره الشريف وده طبعا قطع في, إيه في التبرك به صلى الله عليه وسلم وكان يعني مش اقتتلوا يعني دربوا موتوا بعض لا يعني معناه انه هو بقى ايه اللي يلحق حاجة يخدها صلى الله عليه وآله وما تفل تفلة الا وقعت في يدي احدهم فمسح به بها وجهه أو كفيه ولم يكن تفله كتفل الناس إنما كان ما يخرج منه كالمسك طيب طيب لا تشمئز منه النفس بل تطيب به النفس وتهفو إليه صلى الله عليه وعلى آله صلى الله, عليه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم عريش القيادة النبوياتي يوم مبادر ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له عريش يدير منه المعركة يوم مبادر عريش يعني زي خيمة كده ولا حاجة يعملوها وقد شارك أيضا صلى الله عليه في الحرب والمعركة ونزل إلى ساحة القتال أولا في نمر 19 وقصته نكتب صلى الله عليه وسلم أو على الأقل صاد تكتب صاد ودكن تنطق صلى الله عليه وسلم مع سوات ولا ينبغي أن يكن عنه بهذه الطريقة لا, لا يذكر اسمه ولا يصلى عليه فهذا يعني لا أره أدبا طيب من حديث ابن عباسم رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو في قبة له يوم بدر العريش ده أو القبة أو الخيمة أو تعريش هزا منقول كده وذكر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إذ تستغيثون ربكم الدعاء ومن طريق ابن إسحاق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حرّض أصحابه على القتال ورمى المشركين بما رماهم به من التراب وهزمهم الله تعالى صعد إلى العريش أيضا ومعه أبو بكر ووقف سعد بن معاذ ومن معه من الأنصار على باب العريش ومعهم السيوف خشية أن تكر راجعة راجعة من المشركين إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقف سيدنا سعد بن معاذ إمام الأوس وإمام المسلمين وسيد المسلمين أولهم وآخرهم سيدنا سعد بن معاذ معه الأنصار يحمو النبي صلى الله عليه وسلم وبهذا انتهى المبحث الثاني والمرة القادمة إن شاء الله المبحث الثالث يتكلم عن المرحلة الثانية وهي أحداث المعركة يعني هذا قبل معركة بدر الكبرى والمعركة يتكلم بعد هذا عن أحداث المعركة إن شاء الله تعالى